you you、mm -hmm. ونصفناه موسوعه ن ا ل النابلسي للعلوم الاسلاميه ن إذ الحرف نفشت ف إذ ي غنم القوم شركه ا ل ه م ى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون س خ ر اجتماعي مع داود ا ل ل ط ي ي ر وكنا ا ف ل ن ع ل م ن ا ه ص ن ع ل ه س ل ك م ل ت ح ص ن ك م من ب أ س ك م ف ه للعلوم أنتم شاكرون و ا ل ا ص ف ة ت ج ر ي ك ش ف ن ا ما به م ن ن ر و ت ي ا ه أ ه ل ه و م ث ل ه م م ع ا ر ح م ة م ن ع ن د ه ى